ثم الَّذِينَ كفروا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأجلٌ مسمى عنده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 وما تاتيهم من مِنْ من ايات ربهم الا, إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَغْزِئُونَ أَلَمْ يَعُوْ كَمْ أَعْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لم نمكن لَكُمْ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهى وتجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا وقالوا لولا ملك ولو ملكا لقضي الامر لقضي الأمر ثم لها ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 Pójrzcie في tym momencie, gdybym nie był w stanie zjadnąć się w tym momencie, gdybym nie był w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 وَلَهُم مَّا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَغَيْرِ اللَّهِ أَتَّخِذُونَ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أمرت أن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا شِفَاءَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء الأكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم و اوحي هذا القرآن لانذركم به وأوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون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 O, كيف كذبوا على ale, o, o, o, o, o, o, o, o, وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقراء وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين, يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَمَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوَ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا عنه وَإِنَّهُمْ لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ قفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله قال الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 فصبعوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا من في الأرض ولا طائر يطير بجنحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب بمن شيء. ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبك من في الظلمات من يشاء الله يظلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا عَذَابٌ أَلِيمٌ أُخُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَسَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى te فرحوا بما chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, chodę, والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع إلا ما يوحى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَمَا وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّهُونَ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 دونه وللجن ولا شفيع لعلهم يتقون وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُوهُمْ فَتَكُونُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وكذلك ببعض اللي يقولون آهؤنا إما أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 قل ائمنوا على بجنات من ربي وكذبتم به ما عدي ما تستاجرون به ان الحكم الا لله يقص الحق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 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ والبحر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 ولا Przewodnicząca! ولا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحق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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم من وَمِنْ ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً فوقكم او من تحت ارجلكم أو يلبسكم, او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا مَايُوسٌ مِنْكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ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 وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عادل الله خير منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أمد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضعنا ونرد على اعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله <تصفيق> الذي استهوت الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرأت تتخذ اصناما آلهة اني أراك وقومك فيه إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أَلَمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَكَوَّكَ بَنَقًا قَالَهَا رَبِّي أَلَمَّا أَفْلَقْنَا لَنَا أَحْبُ الْآفِدِ لَمَّا أَرْسَلَ الْقَمَرَ بِمَنْزِلٍ قَامَ عَلَيْهِ بِرَبِّي لَمَّا أَفَلَ قَالَ لَن إِنَّمَا يَهْدِينِ رَبِّي مِنَ الْقَوْمِ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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أحجه قومه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 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ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 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ على قومه قَوْمِهِ نَوْفَعُ من مَنَّ إن إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهابو وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحياء وإيساء وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 ولو أَشْرَكُوا لحبطانهم ما كانوا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين الَّذِينَ الكتاب الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ فإن يكفر بها هؤلاء فقد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْرًا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره قالوا من انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به نورا وهدى للناس تجعلونه قاطيسة بدونها وتخفون كثيرا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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْزِرَ أُمَّ الْخُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن, ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وَلَمَّا تَرَى الْقَائِدَ الضَّارِبُونَ فِي غَمَامَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكنتم عن عَنْ آيَاتِهِ تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٍ يا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَضَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وما وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَنَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّى بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْرُمُونَ ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لا الله الا هو فيغالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النشوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أن من شأكم من نفس واحدة فمستقر ومستمد قب فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات جنات من أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمدك إذا أَسْمَرَ ريانه إن فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض انها يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ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 وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير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 وأقسموا بالله جَهْدَ إيمانا كملا إنجا أتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا مزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيئا يعطينا الانس والجن يوحي, يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يَفْتَرُونَ ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتركوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِيْهِ حكمه وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يعلمون أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدنا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ان ربك هو اعلم من يبل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلون ممن ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لكم ما حرم عليكم إِلَّا وقد فصل لكم مَا فَصَّلَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَظْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ يَالِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ضَعْفَ الْإِسْمِ عَبْطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليوحون إلَى أُولِي ليجادلوكم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعتُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ أُسْرُ اللَّهِ اللَّهُ أَلَمْ يَحِيْسْ يَجْعَلُ رِسَالَاتٍ سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يريد الله أَن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا إِنَّ عَشَى الجن قد مِنَ الْإِنْسِ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 أَنَّ مَثْوَاكُم خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا وادوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا وَمَا رَبُّكَ بغافل عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الغني ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِرْكُمْ ويستخلف مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشَاءُ كَمَاءُ كما أنشأكم من ذوهية قوم آخرين إنما توعدون لآت وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ انَّهُ لَا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما جوأ مِنَ مَا جَاءَ مِنَ الْحَوْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا آذَرَا مِنَ الْحَوْفِ وَالْأَنْعَامِ مِنَ صِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمَّتِهِمْ وَهَذَا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتلنا اولادهم شلكاهم ليذبحوهم وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه هذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحوط حشر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولئك عندهم سفهان بغير علم وحرموا ما زقهم الله خفترا أن على الله قد ظلوا وما كانوا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمِيرٌ وَفَرْشَا ۚ قُلْ رزقكم الله ولا تتبعوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ عدو إِنَّهُ لكم ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن زكرين حرم أم الانثيين أن اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آم حَرَّمَ حرم أم الأنفين أم اجتملت عليه أرحام الأنفين أَمْ كُنْتُمْ شهداء إِذْ وَصَعَكُمُ اللَّهُ بِهَادَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضُلَ لي النَّاسَ بِغَيْرِ علم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إِلَّا الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير بلاغ ولا عاد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 ببعيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهم عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فللاجل حجه البالغه فلو شاء الله هداكم اجمعين قُلْ هَلُمَّ شُهَدًا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ معهم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 قُلْ لو أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تشركوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لَعَلَّكُمْ تعقلون وَلَا تَقْعَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِنَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصالكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّهَا هذا صراطي مشتقيما فاتبعوه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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا الكتاب أنزلناه مباعك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكم أهدا منهم فقد جاءكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظْلَمُ ممن كذب بآيات الله وصدفانها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما, بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي برض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمُسُكِي ومحياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك امرت وانا افضل المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر ونازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وعفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتكم إن ربك سريع لقاب وانه لغفور رحيم